إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ وَلَوْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا, جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا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 إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا